لا يفع بالشك قلنا هذه القاعدة تندرج تحتها قواعد كثيرة فرعية بنا عليها الإمام الشافعي بل والأئمة كلهم بنوا عليها فروعا كثيرا وأصلوا عليها أصولا كثيرا لمذهبهم ولمذاهبهم وبنوا عليها أشياء كثيرة للفقه وقلنا من الفروع التي تندرج تحت القاعدة اليقين لا يزال بالشك الأصل بقاء ما كان على ما كان وأيضا الأصل ماذا؟ بلقنا الأصل ضراءة الذمة وأيضا قلنا من تقرر في ذمة الواجب فلا تقرر ذمةه إلا بالأداء كما قلنا إذا تيقن إذا تيقن الفعل في وشك في القليل, في القليل أو الكثير فالمظهر على ماذا؟ القليل على القليل ماذا متيقن متيقن لأنه ماذا؟ لأنه المتيقن كذلك من القواعد التي تندرج تحتها ماذا؟ الأصل العدم الأصل العدم كذلك قلنا من القواعد التي تندرج تحتها ماذا؟ الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن بأقرب زمن ماذا؟ طيب واليوم عندنا قاعدة طالما تكلم بها الناس دون أن يفهموا معناها ويطلقونها كأنها وحي من الله تعالى وكأن الأمر وكأن العلماء متفقون عليها بينما العلماء اختلفوا فيها اختلاف كبير كما ستسمعون إن شاء الله ما هي هذه القاعدة الأصل في الأشياء الإباحة سجلوا هذه القاعدة الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم هذه القاعدة بنى عليها الإمام الشافعي بل والشافعية كلهم بل والأئمة بنوا عليها أيضا ربع مذهبهم إن لم أقل نصف مذهبهم الأصف الأشياء التحريب حتى يدل العفوة الإباحة الأصف الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على ماذا؟ على التحريم على التحريم, التحريم. هذه هي الشافعية وعند أبي حنيفة أو قل الأحناف الأصل في الأشياء التحريم عكس ما ذهب إليه الإمام الشافعي وما ذهب إليه الشافعية الشافعية قالوا الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الدليل على التحريم لكن أبا حنيفة رحمه الله تعالى ورحم الله جميع أئمتنا قال الأشياء الأصل فيها ماذا؟ الأصل في الأشياء التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة عكس ما قرره الشافعية فهما قاعدتان متناقضتان القاعدة التي تقول الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على, على التحريم. التحريم هذه قاعدة صحيحة وعليها كثير العلماء لكن الأحناف عكسوا ماذا القضية عكسوا القاعدة وقالوا الأصل في الأشياء التحريم حتى يذل الدليل على الإباحة. على الإباحة إذن فيكون عند الشافعية الحلال الحلال عند الشافعية ما لم يذل الدليل على التحريم الحلال عند الشافعية ما لم يدل الدليل على تحريمه أما إذا دل الدليل على تحريمه فيصار إليه فلذلك قالوا الحل في الأشياء كل الأشياء الأصل فيها أنها حلال عند من؟ عند الشافعية كل الأشياء لي كل لكل الكليات وسيأتي إن شاء الله الأعيان في مسألة الأعيان والذوات وفي مسألة الأطعمة وفي مسألة الأعشاب هل الأصل كلها على الاطلاق نقول الآن افهموا لي قواعد أصلوها وآن ذاك ننتقل إلى ما قال الأئمة في التفصيل فالشافعية قالوا كل الأشياء الأصل فيها ماذا؟ الإباحة. الحلية والإباحة حتى يدل الدليل على الدليل فالتحريم طارئ فالتحريم طارئ والحلية أصل الحلية أصل لكن هذا عند من؟ عند الأحناف ولا عند المالكية؟ عند الشافعية, عند الشافعية. وعند أبي حنيفة الحلال ما دل الدليل على حلهي الحلال ما يدل الدليل على حله والحرام ما يدل الدليل على تحريمه وعلى حرمته ويجوز أن تقول حرمة وحرمة هذا جائز وإن كان الأقوى أن تقول حرمة يدل الدليل على حرمته وتقول كما يدل الدليل على حرمته على حرمته إذن الشافع يأثمر هذا بصفة عامة الشافعية ان الأصل فيها الأصل كل, كل الأصل الأصل فيها ماذا؟ الحلية, الحلية. والتحريم كيف هو؟ فرع وطارئ طارئ طيب عكسه عند الأحناف الأحناف ماذا قالوا؟ أصل التحريم الأصل التحريم حتى, حتى, حتى يدل الدليل على ماذا؟ الإباحة على الإباحة والحلية طيب هذه مسائل معروفة لكن يبقى الخلاف ويظهر أثر الخلاف في المسكوت عنه المسكوت عنه ما محله من الحلية والحرمة النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا الحلال وبيّن لنا الحرام وبينهما أمور مشتبهات هذا المسكوت عنه وما سكت عنه فهو عفو هو مما عفى الله عنه هذا الذي فيه خلاك مصيحة إن شاء الله أن الحلال كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وفي رواية الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات في رواية بينهما أمور مشبهات وتقرأون إن شاء الله في الأربعين يعني وبينهما أمور مشتبهات الحلال بين وتقرأون فيه ايضا إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبوات فقد استبرأ آل لدينه وعربه ومن وقع في الشبوات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارم ألا وإن في الجسد مضغى إذا صلحت صلح الجسد أو إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب هنا المسألة اللي هي معروفة أنا لا أدخل فيها في مسألة الحلال وما ورد في حديث وأن من يأكل الحرام لا يستجاب لا تستجاب دعوته كما قال سعد بن أبيو وكان مجارب دعوة جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة فقال أطب مطعمك تستجب دعوتك أو قال أطب طعمتك في رواية ولذلك كان إذا دعا استجاب الله له فكذلك كان النبي الصلاة والسلام دعا له أن يسدد رميه وأن يستجيب دعوته وقد دعا على واحد في الكوفة فقال الله ما أتى العمرة وعرضه للفتن وقدم فقره انه التهم بثلاث كما في الصحيح ودعى لي بثلاث وفعلا استجاب الله دعوته فكان يعني اتار الله عمره وعرضه للفقر حتى كان يأكل من المزبل اكرمكم الله وكان يمر وياخذ بذيل النساء ويضربنه فيقول اصابتني دعوة رجل صالح اصابتني دعوه رجل صالح وايضا لا اتكلم عن قول النبي صلى الله عليه وسلم كما سياتيكم ان شاء الله في الاربعين النوويه إن الله تعالى طيب كما في الصحيحين إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة وإن الله أمر المرسل بما أمر به المؤمنين فقال يا أيها الرسل كل من الطيبات يعملوا صالحة وقال يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل الصفر أشعف أغبر يمد يدي إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجام له إلى غير ذلك من أحاديث التي وردت في هذه المسألة ثم أيضا مسألة الورع, مسألة الورع وقصة النبي عليه الصلاة والسلام مع عزيمة اليهود الخياط عندما عزمه على طعام فعلى خبز سنخة, سنخة وفذهب النبي صلى الله عليه وسلم خذ شعير فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك المرأة التي آدت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة مصلية وحشتها يعني كتفها كانت مليئة بماذا بالسم وكذلك قصة عمر ببكر الصديق عندما أطعمه يعني عبده حراما ووضع إصبعه وصار يتقي إلى غير ذلك من المسائل وكذلك قصة الإمام أحمد المهم هذا كله لا محل له معنا الآن وإنها محله الأربعون النووية محله الأربعون النووية إن شاء الله بعد أن تتم حفظها سيكون الشرح ان شاء الله على يد شيخكم المهم قلنا الأصف الأشياء ماذا عند الأحناف وعند الشافعية عند الشافعية قالوا الأصف الأشياء ماذا الإباحة. الإباحة حتى يدل الدليل على التحرين, على التحرين. على التحرين. كل شيء حلال يعني اسمعوني وفهموني هذه القاعدة لأن هذه القاعدة لها أدلة في القرآن ولها أدلة في السنة قد يسألك سائل ما هو الدليل على كوني الأشياء الأصل فيها الحل حتى يريد الدليل على التحرين وأن كل ما خلق الله لنا فهو حلال إلا إذا كان هناك دليل يقوله لا هذه حرام ويجعل بينك وبينها حاجزا نهيا أو ما هو الدليل على أن الأشياء الأصر فيها التحريم حتى يرد الدليل على أنها مباحة على أنها مباحة نفخ peaceful طيب أو ما هو الدليل على أصحاب الشافعي أو الشافعي نفسه الشافعي نفسه قال القص في الأشياء الإباء ما دليله ما دليله من الكتاب ما دليله من السنة خذوا مثلا في الأحاديث المعروفة ولعل أحدهم ان شاء الله تحفظونه في الأربعين النووية دليل الشافعي أو قل دليل شافعية لأنهم توسعوا يقول الإمام الشافعي في حديث ضعفه بعضهم ولكنه لم يحارفه الصباح فالحديث له طرق وأنتم تعلمون أن بكثرة طرقه يصبح حسن يصبح حسنا والحديث حسن بطرقه ولكن شريطة أن تكون الطرق شديدة الضعف وإلا زادته وهنا على وهن ولو كانت ألف طريق وهذا حديث الأربعين من حفظ من أمة أربعين حديثا كذا وكذا يعني أردت في أحاديث كثيرة كنت له شهيدا وفيه كنت له شفيعا يعني طرقه طالب عن العلماء تصل إلى, إلى مئة طريق مع أنه ضعيف جدا أنه ضعيف جدا فالحديث هذا بإسناد حسن. بإسناد حسن يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما أحل الله فهو حلال ما أحل الله لاحظوا ما أحل الله فهو حلال وما حرمه الله فهو حرام ما أحل الله فهو حلال عندما نقول الله يدخل حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة ألا إنتما أحل لأ там حرم رسول الله مثل ما حرم الله وألا إنما أحلى رسول الله مثل ما أحلى الله من يطع الرسول فقد أطاع الله ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم الحلال ماذا قال ما أحل الله فهو حلال وما حرم الله فهو حرم وما سكت عنهم فهو عفو وما سكت عنهم فهو عفو فقبلوا من الله وفي رواية فقبلوا عافية الله وفي رواية فقبلوا من الله عافيته فقبلوا من الله عافيته إذا أع charge الحديث الحلال يعني قلنا ما أحلى الله فهو حلال وما حرم الله فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا فإن الله لم يكن لينسى شيئا الحديث رواه البزار في مسنده والتبران عن أبي الدرداء قلنا بسند حسن بسند حسن ولذلك الإمام النووي نفسه حسنه ومن المتأخرين الإمام الألباني رحمه الله تعالى وأيضا الشيخ أحمد شاكل محدث الإمام رحمه الله تعالى ومحقق المسند وغيرهم قالوا بأن الحديث حسن الحديث حسن ما هو الحديث؟ ما أحل الله فهو حلال وما حرم الله فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا وتعلمون أن الله عز وجل لا ينسى أن الله لا ينسى وما كان ربك نسيا لا يضل ربي ولا ينسى وكل ما ورد في النسيان من جهة المقابلة نسوا الله فنسيهم, فنسيهم إذن نرجع تركهم. تركهم في النار لكونه منسوا حدود الله عز وجل وطاعته ولم يمتثلوا أوامره ويجتنبون وهيه إذن فهذا من الأدلة التي استدل بها الشافعية على ماذا؟ على أن الأصل في الأشياء ماذا؟ الإباحة والحل وروا التبراني أيضا عن أبي ثعلبة مرفوعا إلى النبي ﷺ وعلى آله وصحبه بسند حسن أيضا وهذا يستحن أن يكون شاهدا لهذا الحديث يقول فيه إن الله فرد فرائض فلا تضيعها وهذا من الأحاديث التي ستحفظونها في الأربعين هذا من الأحاديث التي ستحفظونا في الأربعين النووية إن الله فرد فرائض فلا تضيعها ونهى عن أشياء من نوع من الصرف هناك من يقول أشياء يقول بصرفها كما سنرى إن شاء الله في النحو ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها وحدد حدودا فلا تعتدوها وحدد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها وفي رواية وسكت عن أشياء رحمة بكم رحمة بكم يعني لأنه نسي فلا تبحثوا عنها لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسعكم ولهذا كان النبي صصمينها عن كثرة مسائل ما نعيتكم عنهم فاجتنبوه وما أمرتكم به دعوني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما غضبكم ما يعني ثم ذكر واحد قالوا يا رسول الله من أبي وقال آخر أين أبي إلى آخر الحديث المعروف صحيح إذن هذه من القواعد التي هي معروفة عند الشافعية واستدللها بهذه الحديثين الحديث الأول ما أحل الله فهو حلام وما حرم الله فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا وقال في حديث آخر حديث أبي ثعلب عند التبراني إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ونعى عن أشياء فلا تنتيكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير ميسيان فلا تبحثوا عنها والإمام النووي حسن الحديث كما سترون إن شاء الله في ماذا في الأربعين النوم وفي لفظه أنه صلى الله عليه وسلم قال وسكت عن كثير لفظ هكذا وسكت عن كثير من غير نسيان سكت الله عز وجل عن كثير والتنكير هنا إلا نقول للتكثير نقول التنوين للتكثير وقيل للتعظيم والصحيح أنه التنوين هنا لماذا للتكثير بدليل أنه سكت عن أشياء كثيرة وسكت عن كثير من غير نسيان عن كثير من أشياء فلا تتكلفوها يقول النبي عليه الصلاة والسلام فلا تتكلفوها رحمة لكم فاقبلوها رحمة لكم فاقبلوها هذا رواه الترمذي في جامعه وابن ماجة في سننه هذا اللفظ إذن اللفظ الأخير قلنا سكت عن كثير من ماذا؟ من غير نسيان من غير نسيان فلا تتكلفوها رحمة لكم فاقبلوها وفي رواية من حديث سلمان وهذه مسألة أيضا فيها حكم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الجبن وعن السمن وعن الفراء الفراء التي يعني يستوردها الناس بهذا التعبير العصري فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فماذا قال أجابهم والحديث له طرق أيضا قال الحلال ما أحل الله في كتابه الحديث المعروف السابق الحلال والحديث لا تكتبونه يعني اذكروا يعني مسألة والحديث سبق لكم وهو حديث من الحديث من الحلال ما أحل حديث أبي الدردان الحلال قال لهم هذا سببه يسمى سبب ورود الحديث عندنا أسباب ورود الحديث وسبب و... نزول القرآن الحديث الورود وكما سيارتي إن شاء الله أن الواردة على سبب خاص يعمل لأن الأصل فيما نزل على شخص معين لا يقتصر النزول ولا يقتصر الحكم على الشخص الذي نزل في حقه الحكم يعوم العبرات بعموم اللفظي لا بخصوص السبب وهذه القاعدة أيضا ليس على إطلاقها يغلط كثير من الناس فطارت أن يقول تكون العبرات بعموم اللف لا بخصوص السبب وفي بعض الأحيان يكون العبرات بخصوص السبب لا بعموم اللف بخصوص السبب يعني كمثل قول الله عز وجل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والنثى إن سعيكم لشتى فأما ما نعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لني وسنقيل إنها خاص في أبي بكرين الصديق رضي الله تعالى عنه وهذا محلو الأصول إن شاء الله وهو القاعدة هذه يخرج عليها وفرع الأئمة فرع الأئمة عليها ثلاث قواعد فرع الأئمة عليها قواعد ثلاثة فنقول لاحظ الأصل في الأشياء قلنا ماذا؟ الإباحة, الإباحة. من قال بهذا؟ الشافعية حتى يريد الدليل على ماذا؟ على التحريم وماذا قالت الاحناف الأصل في الأشياء؟ التحريق. التحريم حتى يريد الدليل علي, على الإباحة على الإباحة هذه مسائل معروفة عندهم سياتنا ان شاء الله الأصل في الأبضاع التحريب لاحظوا يعني كأنه استثناء الأصل في الأشياء الإباحة الحلية والأصل في الأبضاع الحرمة الأصل في الأبضاع الحرمة كما سيتنا إن شاء الله في قاعدة فرعية تندرج تحت قاعدة الأم اليقين لا يرفع بالشك أو لا يزال بالشك وكما يقول أيضا يقول الأصل في المسلم في المسلم إذا قال لا إلى الله العادلة الأصل فيه العادلة ما عاد الإمام مالك قال يقول الأصل فيه التهمة الأصل فيه المسلم التهمة وهذا غير صحيح نفهم هذا إذن هذه قاعدة ولكن قال العلماء يتخرج عن هذه كثير من المسائل المشكل حالها يتخرج عن هذا يتخرج كثير من المسائل المشكل حالها يعني الحيوان الذي أشكل حاله عند العلماء والأشياء التي أشكل حالها عند العلماء يكون فيها منهم من قال بأنها حرام ومنهم من قال بأنها مكروهة ومنهم من قال بأنها حلال هذه يعني الأشياء المشكل حالها كما يقول العلماء مثلا خذوا من المسائلة التفرع الحيوان المشكل أمره على ما حكمه حيوان مشكل أمره ما حكمه الأصل الحلية الحيوان المشكل حاله الأصل في ماذا المشكل أمره يعني الحيوان الذي يشكل أمره الأصر فيه ماذا؟ الأصر فيه عند الشافعية الحل وعند الأحناف الحرمة حتى يرد ماذا؟ الدليل حتى يرد الدليل للإباحة فخذوا مثلاً النباتات النباتات هذه النباتات المجهول تسميتها يعني نباتات لا ندري اسمها مجهول هل هي حلال؟ أم حرام الجواب فيه وجهان والأصح الحلية كما نقول في الحيوان المشكل حاله فيه وجهان والأصح ماذا الحلية الأصح فيها الحلية وخذ مثلا من الحيوان المشكل أمره الزرافة الزرافة فيها وجهان هل هي حلان أم حرام المختار والأصح كما قال سبكي حل أكلها حل أكلها لماذا؟ لأن الأصل الإباحة لأن الأصل الإباحة وهذا ابن السبكي خارف مذهبه والمذهب الحنفي الأصل في الأشياء الحرمة حتى يدل الدليل على ماذا؟ على الإباحة الحلال, الحلال عند الأحناف ما دل الدليل على حله والحرام ما دل الدليل على, على حرمته فإذا نقول ما أشكل أمره أو حاله ففيه وجهان والأصح ماذا الحلية لقول الشافعية الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الدليل على التحرين خلاف للأحناف حيث قالوا الأشياء الاصل فيها التحريم حتى يدل الدليل على الاباحه لماذا قلنا بان الاصل في الزرافه الاباحه لماذا لانها ليس لها ناب كاسر ليس لها ناب كاسر مفترس مفترسه هي ليست مفترسه ويدخل في هذا ايضا الفيل الفيل وإن كانت له أن يبلك إنه لا يفترس فلذلك في الفيل قولان والأصح ماذا اكله والأصح حليته لأن الأصل فيه ماذا الحلية أضف إلى هذا أنه أنه ماذا عاشب وليس لاحم وليس لاحم عاشب يأكل العشب يأكل العشب ولذلك قالوا الأصل فيه ماذا؟ الحلية وليس الحلمة هناك مسألة معروفة يعني نبأ عليها كثير من الفقهاء من يرب الحمام وإن كان هناك يعني علماء كانوا يشددون ويكرهون تربية الحمام وإنهم كانوا يقولون هذا من فعل قومي لوت وكانوا يشددون فإذا رب الإنسان الحمام يعني ولسيما يعني للأكري أو للدواء أو شيء من هذا القبيل فلا بأس لكن إذا كان للعب وغير ذلك فهذا لا يجوز ومعروفهم قصة قصة معروفة يعني الذي وضع الحديث من أجل الحمام هذا كما سيأتنا إن شاء الله في القواعد الحديثية التي سنبدأ تدريسها قريبا اليوم إن شاء الله بعد صلاة الفجر فنقول لاحظ الأصل في الحيوان الذي أشكل أمره ماذا؟ الحلية بل قبل أن نقول الحلية نقول بأن فيه وجهيني بأن فيه وجهيني الوجه بالحرمة من قال بها؟ الأحناف والوجه الثاني بالحلية من قال بهذا؟ الشافعية والأصح ماذا؟ الحلية, الحلية. الاصح الحليه طيب كما قال السبكي حيث خالف ماذا مذهبه قال الاصرف الاشياء الحليه قال الاصرف الاشياء الحليه اه الاصرف الاشياء الحلية. يعني السبكي يعني كما قلنا قلنا بانه لكن هو شافعي وشافعي المذهب صح هو شافعي المذهب المهم نقول على أن ماذا قلنا؟ الأصوى في الأشياء الحلية قلنا كل حيوان نرجع إلى ماذا؟ إلى الحمام واحد عنده برج حمام يربي فيه الحمام ودخل حمام إلى ماذا؟ إلى برجه فهنا قال إذا شك إذا شك أن هذا الحمام مباح له ولكن ويوجد الآن نوع من الحمام يسرق الحمام نوع من الحمام يسرق الحمام يذهب إلى الأماكن التي فيها الحمام الكثير فيأتي به ويجره ويستدرجه حتى يأتي صاحب الحمام ويسرق الجميع هذا طبعا الحرم واضحة لكن إذا شك الرجل شك لا يدري لعله ليس ممنوكا لأحد فقالوا الأسر في هذا وجهان وعند الشافعية ماذا؟ الحلية أم الحرمة؟ عند الشافعية الحلية وعند الاحناف الحرمة طيب هناك مسألة دقيقة أنبه عليها وأحاول أن تفهموها وأن تسجلوها لا أقول بماء الذهاب ولا بسواد العين بل بماء العمل سجلوها بماء العمل يقولون بان العلماء قديما وحديثا اختلفوا في الافعال والاعيان اختلفوا في الافعال والاعيان الاعيان يعني المنتفع بها الذوات الذوات الاعيان هي الذوات يعني الافعال والذوات المنتفع بها اختلف العلماء بها طبعا هذا قبل ورود الشرع بحكمها نحن نتكلم عن الاعيان والافعال الاعيان الذوات يعني والافعال التي قبل أن يرد الشرع الحكم الشرعي فيها هل هي حلال أم حرم ما حكم الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل وروض حكم الشرعي فيها أو قبل وروض الشرعي بحكمها ما حكمها؟ يعني ما حكم الذوات وما حكم الأفعال المنتفع بها ما حكمها يعني طبعا دائما قيدوها قبل أن يارد فيها حكم من الشرع هذه أشياء فيها مذاهب ثلاثة سعموها جيداً بارك الله فيكم فيها مذاهب ثلاثة المذهب, المذهب الأول مذهب الشافعية قالوا بأنها ماذا الضمير على ماذا يعود أنها الأفعال والأعيان المنتفع بها العين ذوت طبعا قبل ورود حكم الشراء طبعا قالت الشافعية إنها على الاباح قالوا إنها ذي على الإباحة وما هو دليلهم دليلهم من التي ذكرنا ما أحل الله فهو حلال وما حرم الله فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا وأيضا إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ونهى عن أشياء يعني فلا تنتهكوها وحد حدود فلا تعتدوها وسكت عن أشياء غير نسيان أو من غير نسيان في رواية رحمة بكم فلا تبحثوا عنها وسكت عن كثير من غير نسيان فلا تتكلفوها رحمة لكم فاقبلوها إذن هذه أحاديث يعني دليل لماذا؟ للقول الأول وأذكر لكم أن من الآيات التي قررها علماء الأصول وفهمناها يعني طبعا حفظنا الاستدلال, بها حفظنا الاستدلال بها وفي الصغر وقوله تعالى ما هي الآية من يذكر الآية حتى إذا قال لك مثلا شخص أنت تقول الأشياء الأصل فيها الحلية والإباحة ما دليلك تذكر له الأحاديث يقول لك أريد دليلا من القرآن وتعلمون أن سوريا نسأل الله عز وجل أن ينصر المسلمين هناك وأن يدمر هذا الكلب مع احترمتنا الكلب بشار عواد بشار أفوا نستغفر الله بشار الأسد وما هو بأسد والله وما هو ببشار إلا من باب التأكم فبشرهم بعذابنا لي نسأل الله عز وجل أن يدمره وأن يجمد في عنقه يجمد الدم في عنقه وأن يدكه والروافض الذين معه والصليبيون واليهود الذين يعاونونه يعني هناك طائفة تسمى القرآنيين لا يؤمنون إلا بالقرآن وطبعا هذا لنا إليه عودة إن شاء الله قد يقول لك ما الدليل على أن هذه المسألة حلال من القرآن طبعا إذا شئت أن تناقشه بمنطقه ناقشه قال له أنت هل أنت من أمة محمد صلى الله صلى عليه وسلم ؟ يقلك نعم ما الدليل على أنك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل يوجد في القرآن من أين عصرك أنت؟ ها؟ هل يوجد في القرآن بأن فلانا من غماري مسلم؟ لا يوجد ولكن العالمين أنت داخل في العالمين العموم هل يوجد دليل على أن الظهرة أربع ركعات في القرآن والعصر أربع ركعات وصلوات كلها؟ هل يوجد دليل على أن الزكاة نخرج؟ كذا وكذا في عشرين دينارا في مئتي درهم هل يوجد دليل على ان الطواف سبعة أشواط والسعي بين الصفا والمروى سبعة أشواط لا يوجد هل أني أوتيت القرآن ومثله معه ومع ذلك دعك من هذا كله دعك من هذا كله نحن إذا قال واحفظوا هذا إذا قال لكم ما الدليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة وما الدليل تذكر له الأحاديث التي ذكرنا وما الدليل على أن الأفعال والأعيان والذوات المنتفع بها قبل ورود حكم الشرعي ما الدليل عليها قل له وقوله تعالى في صورة البقرة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هذه الآية ذكرت في سياق الامتنان الله عز وجل يمتن على عباده وهل يمتن الحق سبحانه وتعالى إلا بمباح هل يمكن أن يمتن الله عز وجل بحرام الحرام لا منة فيه كما هو معلوم الحرام لا منة فيه فيقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميع هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميع كما استدل أيضا للإباحة على ماذا؟ بإباحة بسيغ الحصر بسيغ الحصر يقول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما زين على طعن يطعمه إلا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رفس ويقول أيضا في آية أخرى قل ما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإذن والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا ما لا تعلم يعني جعل القول على الله عز وجل بدون علم درجة بعد الشرك العيال بالله ولذلك الذي يقول بدون علم الشيطان هو الذي يأمره بذلك ولا تتنعوا اخطوات الشيطان إنه لكم عادم مبيل إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هنا الشرك مباشرة القول على الله بدون علم ولا تقف ما ليس لك به علم فلا تقولوا هذه حلال وهذه حرام بدون دليل ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفطروا على الله الكذب ولذلك كان السلف يقولون أكره هذه أكره هذه ولا يقول منهم الإمام مالك يعني هذه من الآيات التي ذكر العلماء ومنها أيضا الآية قالوا هذه الآية يعني جمعت أشياء وهي في التوراة كذلك أشياء فيها يعني من ضبطها فقد ضبط مسائل الحل والتحرين قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا زين ولا تقتلوا يعني هذه الآية عظيمة هذه الآية عظيمة وهي دليل لمن قال بالأصل في ماذا؟ في الأفعال والأعيان والذوات ماذا؟ الحلية إننا قلنا ماذا الكام؟ مذاهب ثلاثة المذاهب الأول ماذا قلنا للأصل فيه <تصفيق> العصف الأشياء العباحة وماذا, وماذا استدلوا ايضا يعني استدلوا بالأحاديث التي سبقت إذن استدلوا بالأحاديث واستدلوا بالقرآن شنو هي الآية التي ذكرنا والذي خرق لكم <تصفيق> <تصفيق> هذه الآيات نبغي أن تحفظ أنتم تحفظون يعني يجتهدوا في حفظ القرآن هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وأيضا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما إلى آخر وأيضا قل لا أجد فيما أوحي إليه حتى إن بعضهم سئل على ماذا على القنفد هل يؤكل قال نعم لأن الله قال قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما فالشافعية يقولون بالحلية والأحناف يقولون بماذا للتحريم والصحيح الحليه الحليه كما قالوا ايضا في ماذا في ماذا غلال غلال والصحيح الحليه والصحيح الحليه الشريطه ان يعرف يعني, يعني كيف يطبخ يعني الماء يكون كيف يكون لا يكون باردا, لا يكون بارداً. ثم يرميه فيه اذا يؤكل ولا حرج إن شاء الله تعالى وكما سيتنا إن شاء الله القول في المسألة عند الفقهاء وأن الصحيح أكله وأن الصحيح أكله كما أيضا القرفط الصحيح أكله لأن الأصل في الأشياء الإباحة, الإباحة حتى يرد الدليل على التحريم هذا المذهب الأول المذهب الثاني المذهب <تصفيق> الثاني المذهب الثاني قالوا يعني الأصل ان ذلك على التحليم الأصل فيه التحليم الأصل في الأشياء المذل الثاني هذا يعني لا طبعا المذل هذا يعني يقصد الأحناف الأول الشافعي وغيرهم وبعض الأحناف لكن هذا الأحناف وبعض وبعض, وبعض الشافعي أما المالكي يتوسعون في ماذا يتوسعون في الأكل والأطعمة يتوسعون حتى إنهم أباحوا أكل الكلاب وقالوا بالكراهية وخشاش أرض وحية أمنا سموها وفأر أطي من الحسن حتى الفار عندهم مكروم والحية توكل واخترفوا كم يضع من الأصابع وخشاش أرض وأيضا قالوا الكلب بالكراهية وأما الهرارة بالكراهية يعني كل, كل الأصل بالأشياء عندهم في كله حلال كله حلل هذه كارثة عياذ بالله فالمهم الشاهد عندنا حتى قالوا مذهبنا أوسع من مكة والعراق إلا في باب الصف والطرق أوسع مذهبنا أوسع من مكة والعراق إلا في باب الصف والطلاق. فقالوا القول الأول في الأفعال والأعيان والذوات القول الأول ماذا قلنا فيه؟ الأصف فيه الحلية وقد ذكرناها دلتهم القول الثاني الأصر فيه ماذا؟ التحريم حتى يرد ماذا؟ دليل الإباحة وبماذا استدلوا؟ هؤلاء الذين قالوا بالحلية لهم أدلتهم لهم أدلتهم هؤلاء قالوا بأن الأصل قالوا أصل الأشياء اللي قالوا بأنه التحريم قالوا أن الأصل منع التصرف أن الأصل منع التصرف في ملك الغير بغير اذنه هذه قاعدته هذه قاعدته اه ان منع التصرف في ملك الغير ان الاصل منع التصرف في ملك الغير هذا دليل ما دليل الاحناف في ملك الغير بغير اذنه لا بد من هذا القيد هكذا قالوا بغير إذنه وجميع الأشياء يقولون جميع الأشياء ملك لله تعالى جميع الأشياء ملك الله جل وعلا هكذا تقول الأحناف وجميع الأشياء ملك الله جل وعلا فلا يجوز التصرف فيها إلا بعد إذنه إلا بعد إذنه هذه قاعدة هذه قاعدة واحدة ما هي القاعدة؟ يعني أصحاب المذهب الثاني قالوا الأصل أن الأصل منع التصرف في ملك الغير بغير إذنه وجميع الأشياء ملك ماشي ملك ملك بعض العلماء يفرق بين الملك والملك إذا كان ضحل. قالوا إذا كان الملك Terimah يدلع العظم يقال له الملك وإذا كان لا يدلع العظم يقال له الملك ملكك هل يقولون ملكه أو يقول ملكه ولله ملك السماوات ولا ملكه, ملكه, السنوات. ملكه السنوات. بينما يقول إنسان ملك الإنسان ولا ملك الإنسان ملكه ملكه, ملكه. فقالوا إذا كان يدلع العظم يقال له الملك والعظم اختلفوا فيها هل حقيقية ام الدعائية بعضهم قال الحقيقية والادعائية مثلا يقول واحد الملك عظيم طبعا يعني الملوك عظماء كما قال النبي صاصم الى عظيم الروم ولكن هذه العظمة الدعائية ولا حقيقية الدعائية لكن العظمة الحقيقية عظمة من الله سبحانه وتعالى فليهذا نقول جميع ملك وهذه قاعدة يعني جاءت عرضا ماذا قلنا الأصحاب ماذا بالأول بأن الأصل منع التصرف في ملك الغير بغير إذنه وجميع الأشياء ملك الله جل وعلا فلا يجوز التصرف فيها إلا بإذنه إلا بإذنه هذا دليلهم لكن العلماء ناقشوا هذا الدليل بأن منع التصرف, التصرف في ملك الغير إنما يقبح متى؟ يقبح عادة في حق من يتضرر يقبح عادة في حق من؟ في حق من يتضرر ولا يقبح في كل أحد إذا كان يتضرر في ملكه أن ذلك يقبح وإنه يقبح عادة لمنع ماذا؟ لمنع من يتضرر لكن مما لا ضرر فيه, مما لا ضرر فيه. كالاسترلال لاحظوا الاسترلال بظل حائط غيرك الاستضلال بظل شجرة غيرك الاستضلال هل صاحبه يتضرر؟ لا يتضرر هل صاحبه لا يتضرر فإذا الإنسان ينتفع بظل ماذا؟ حائط غيره هل يتضرر؟ لا يتضرر فإذا منعك يكون لا إيمن منعك يكون لا إيمن به عادة أن يمنعك مما هو معروف عرفا وعادة, وعادةً أنهم يجلسون في ظل حيث أي واحد أو شجرة وشيء من هذا القبيل شريطة أن تضر بماذا بأملاكه إذا كان عنده مثلا عنده شيء يعني نبات وأنت تجلس عليه فبيجل نوسك عليه لتستضل سوف ماذا؟ يتضرر زرعه يتضرر زرعه هذا يمنع والمعروف عرفا كالمشروط شرطة كما هو معلوم المعروف عرفا كالمشروط شرطة فالعادة أنه يستظلون بماذا؟ بظل الأشجار وبظل الحائط وكذلك العادة انهم أنهم ينتفعون بضوء ناري ناري في الصحراء في الفلاة في القفار ماذا؟ ينتفع بماذا؟ بضوء ناري وبضوء ماذا؟ مصباحي وبضوء مصباحي وهل الله عز وجل استغفر الله يلحقه ضرر اتفاع مخلوقاته بالتصرف في ملكه, في ملكه؟ الجواب لا الجواب لا ولذلك سيأتينا إن شاء الله أن امرأة جاءت إلى الإمام أحمد وسألته أسئلة وكان يجيب الأصل فيها أن يقول بأن الجواز لكنه كان يمنع بل ثبت أنه سئل الإمام أحمد مسألة فأجاب بالمنع ثم سئل مسألة نفسها فأجاب بالجواز فتعجب فمرة سئل يعني ما حكم من ينتفع بملك غيره كالاستضلال بظله والاستفادة بضوء ناره أو بضوء مصباحه فقال الجواز قال الجواز وسألت امرأة قالت يا إمام إننا لاحظ إننا نغزل على بضوء التجار يمرون تحت بيوتنا ويجلسون يكونون تعبانين يعني ويجلسون فماذا نغزل على ضوء مصابحهم هل يجوز لنا هذا؟ قال لا يجوز قال لا يجوز فتعجب الحاضر فسأل الواحد كيف تقول لا يجوز وقد قلت لغيرها يجوز قال اتبعه فلما تبعه وقال له انظر إلى أي بيت سوف تدخل فدخلت في بيت بشر الحافي فقال من بيتهم خرج الورع من بيتهم خرج فلذلك كانوا ينظرون إلى الحيثية فيقول لهذا نعم ولهذا لا وهذا ليس تلاعبا ولا تساهلا أبدا مثلا عبد الله بن عباس جاءه رجل فقال له يا ابن عباس الرجل قتل أو قال له ما حكم من قتل أله توبة قال لا وجاء آخر وسأله أله توبة قال نعم لو توبة فتعجر الناس والبعض يقول بأن من عباس في, الأول في أول أمره كان لا يرى أن له توبة ثم استقر رأيه أن له توبة وهذا غير صحيح بل بدليل أنه لما سئل قالوا أفتيت لفلان بأن له توبة ولفلان أن لا توبة له فقال أما الأول فقد جاء ورأيت علامة الانكسار بين عينيه أنه حدث أن قتل أو صدر منه القتل ويريد أن يتوب فقلت إن له توبة وأما الثاني جاء وبين عينيه شرر يريد أن يقتل أحدا ثم يتوب فقلت ليس لك توبة ليس لك توبة إذن أرجع وأقول القول الثاني ماذا القول الثاني أو المذهب الثاني قلنا الأصل فيها ماذا التحريم والأصل ماذا منع ماذا التصرف في ملكي الغير بغير إذنه قلنا هذا يكون بخلا إذا منع الإنسان الاستغلال بظل حائط حائط غيره حائط أو الشجرة وما أشبه ذلك مما له ظل ينتفع به بعد ذلك يبدعي أنه حاتم زمانه هذا باختصار وسنقف إن شاء الله على المذهب الثالث وسنذكر بإذن الله تعالى الأشياء والنباتات المسمومة ماذا هل الأصل فيها الإباحة وكيف يخرج منها أنها لا تجوز وأنها حرام وفي هذه الأشياء أيضا كل ما فيه ضرر وتأتي هذه مسألة البساق الذي يكون فيه ضرر بلعوم وايضا الخبز المحروقه هذه على انها ثبت ضررها ومنها مساله التدخين ثبت ضررها فهذه حرام كما سياتي ان شاء الله الله تعالى علينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.